بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم اذا الشمس كورت اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت واذا, النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا يُبَـلْـسُـوِيرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِلَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا وإذا حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سجرت وإذا وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف وإذا السماء قشطت وإذا, وإذا الجحيم سُعِرت وإذا الجحيم سُعِرت وإذا الجنة أُذلفت عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَخْبَرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَخْبَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالخُنَّسِ فَلَا أقسم وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَعَ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَعَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ إِنَّهُ ذِي قُوَّةٍ عِندَ الْعَرْشِ مَكِينٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ, ثم أمين مطاع ثم أمين وما وَمَا هُوَ صَاحِبُكُمْ دِمْنُونَ وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْفَاوِ نَغِيلٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ مَنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ انه هو الذي بكل العالم بمن شاء منكم ان يستقيم من من شاء وما شاءون الا شاء الله رب العالمين وما تشاء